بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك واني من المسلمين. يقرأ محمد تصغير ما حذف أحد أحد أصوله يعني, يعني. تصغير ما حذف أحد يا سلام وإن بعض على ثلاثة لا أبدل. انتبه يا سيدنا الكريم كلمه شاك اصلها يا مولانا شاكي وكلمه قاضي اصلها قاضي على وزن فاعل صحيح مولانا ما الذي حدث <تصفيق> <تصفيق> شاكي وقاضي كل منهم تهذيا هذه لا تسمى لام الكلمه فقاضي على وزن فاعل واضح يا شيخنا الذي حدث يا لحقهما التنوين لان كلاهما نكره شاكي وقاضي نكره والنكر لابد ان تنون لان من عله اسم التنوين لكن اذا اقترن لا يلون صحيح ولا فالتنين كما تعرف نون ساكنه والياء ساكنه فالتقى ايه ساكنات. فحذفت الياء لالتقاء الساكنين حذفت الياء ليه شيخنا؟ الخاصه ايوه فاصبحتي قاضي يقول ان حذف حذف بعض اصوله اصول الاسم يعني فإن بقي على ثلاثه لم يرد اليه شيء يعل ال دي لا ترد في التصير، فنقول يا شيخنا شويكن ونقول قويض بحذف الياء لا يرد لا شيء خلاص كده طب نقول يا شيخنا شويكن وقويض في حالتي الرفع والايه والجر اقول جاء شويكن وقويضن، وشويكيا وقويضيا نصبا لان الياء في حاله النصب لا تحذف وتظهر عليها الفتحه لخفتها قال تعالى يا قومنا اتي بداع خلاص يا, يا شيخنا والا رد والا ايه والا رد نحو كلمه كل وخذ وعد بحذف الفاء فيها بحذف الفاء يا شيخنا أي اصل الفعل يا شيخنا اكل أكله كمان اخذ أخذ وعده والله وعد. الله يفتعليه <تصفيق> معنى وإلا رد على ما أعود على وإن ردد وإلا رد هو يقول إن بقي الاسم على ثلاثة بعد حذف اللام يعني فلا يرد إليه المحذوف صح طيب والا يعني والا لم يبقى على ثلاثه بعد الحذف يعني صلى على السلام ايوه في هذه الحاله ما الذي يحدث يا شيخنا يرد, يرد المحذوف فعندك كلمه اكل صح يا شيخنا هتجيب الامر قول يا شيخنا كل واخذ كل خذ وعد كل عد طيب هو يقول وان حذف بعض وصول الاسم هل كلمة خذ وكل وعد هل هي اسماء لا هو قصد اسماء سمي بها يعني لا اسم ما هو بيكلم على اسماء اشحن لان التصريف اللي يدخل الايه الافعال واضح يا شيخنا يدخل غيره اسماء لكن ده اعلام سميت بها يعني سميت ابنك كل سمته ايه عيد سمته خذ خلاص يا شيخنا فماذا تقول طب الامثله دي كلها حذف فيها الفائل كلمة صح شيخنا طب عندك مذ اللي هو حرف جر يدخل على ظرف الزمان الماضي لما ارى زيدا مذ يوم الجمعة صح مولانا وكذلك قل لو فعل امر من قاله وكذلك بيع من باع صح مولانا؟ هذه افعال لكن ايه مسمى بها يعني سمي بها يعني طبعا هنونا حذفة العين صح يا ابني فلما جاب كل وخذ وعد لحذف الفعل مذ مش اصلاها منذ صح يمولانا وقل قل اصلاها قال وقال اصلاها قولة تحركت الواو وفتح ما قبلها فقل يبت عالف. وكذلك بيع أطلب بيعة من بيعة تحركت لياف فتح ما قبلها فقولي بذ بحذف العين أعلاماً انتبه لكلمتين أي عشان متقحمش نقول الطابي إزاي الفعل يصغر أصلاً علام يعني سمي بيها سمت ابنك ما سمت أو سمت قل أو سمت بيع خلاص أو ممكن يحذف اللام يا شيخنا زي كلمة يد ودم يد أصلها يد يون ودم صهيه دام ما وون او دام يون في الفم لا ونحو قه قه شخنه اصل الكلمه وقا فحذفت الفا واللام اي والله يسوع عليه قه صح وكذلك فه الصهوه فا باسمها الساكت على فكره وكلمه شه اصلها واشا صح يا شيخنا كل ده برضو ده ايه يا شيخنا اعلام ده بحذف الفاء والاية واللام وكلمة راه عارف راه ما اصلها راه والمضارع يرى وطبعا في الامر هيبنى اذا كان معتل هيبنى على حذف حرف العلة صح يا شيخنا وتحظى في حرف المضارعة لو يرى فتصر ايه ايه بالالهاء السكت يعني او ري بس بدون هاء يعني صح مولانا الله يفتع عليه برضو كله ده اعلام ايضا انتبه الشيخنا اعلام برضو فتقول في تصغيرها تقول ايه كل تب ايه وكاي. ترجع الحرف المحذوف وكلمة خذ تقول وخيز يا سلام عليك وطيب عيد وعيد الله اكبر كلمه مذ تقول منيز طيب كلمه شيخنا قال قوي صحيح الشيخ قال يقول باع تقولي تقولي يبيع لان باع يبيع ما الألف أصلها اصلها ياء تحركت الياء فتحه ما قبلها تقلب ففي التصغير رد الى ايه الى اصلية تقول ايه يبيع صح شيخنا بييع. لا بو... آي... عفن بييع هنضم الحرف الاول نفتح الثاني ونقع تصغير برد العين ويدي ودمي برد الالف برد اللام يعني كلمة وقين مش احنا كنا قي اه اتى وقت اقولها وقين فرجع يا شيخنا ايه عندنا واو الله يفتح عليك دفل وكلمة دفل ايه شي قلنا ايه وشي يون. برد الفاء ولا عايزين كده واضح يا شيخ ولا مش واضح انت الوقت تصغير ما به علما من الثلاث وضعا يقرأ سيدنا سلم. أما العلم الثنائي الوضع أما العلم الثنائي الوبع. فإن صح سنيه نح بل وهل ضعيف او كبير عليه يقال ولي ولي ولي ولي وإن لا وجب ضعيفه قبل كبير. اما العالم الثنائي الوضع فإن صح سنيه كبل بل المفروض ده حرف اضراب سمي بها شخص صارت علم فرت على فالعلم ده يا شيخنا ثانية يعني يعني الحرف الثاني لام فهو حرف صحيح يعني وكلمه هل ده حرف استفهام الحرف الثاني لام يعني ليست حرف معتل ضعفه او نيرت عليه يا ضعفه او ايه او نيرت بل تقول ايه قلي عملنا ده بينا والله فعل عليك قد معنى ضع يعني اللام دي كررت يا مولانا ده بيسموه تضعيف بس ده تضعيف بالتكرار يا شيخ مش تضعيف بالادغام زي مثلا تنعلم او هذب ده تضعيف بايه بتكرار اللام يا. بتكرار اللام صح يا شيخنا فتقول في بل يا شيخنا قلي صح طيب او بولي او بولي صح يا شخنا او ايه يا شخنة؟ بلي. ينزود علي أقول بلي. ينكرر ايه اقول بولي ينكرر الكلم يقول ايه بولي وكلمة هل نقول ايه هليلا أو, او هلي الله يفتح عليه وإلا واجب تضعيفه قبل التصوير لاحظ ان لو ده ثنائي الوضع يا شيخنا لكن الحرف الثاني ليس صحيحا وانما هو إيه حرف عله فلو لو سمت بها شخص وما لو سمت بها شخص وكي دي اعلاما هنقولي يا شيخنا وجب التضعيف هنا مش هنجيب التكرار يا شيخنا مش هنجيب التضعيف لا ما وجب ايه قال ايه ولا وجب إيه التضعيف قبل التصغير، خلاص مش هنجيب الياء مظبوط؟ لكنك تجد مولانا، تجد ولا تجد لا تجد انك تجد لو تجد في لو تجد لو تجد ما هو بيقول لك انك تجد انك تجد انك لا، انك لا ده تجد انك تجد انك تجد انك قالوا في لو؟ يعني لو ان <تابلت> لو ان تكون لو لو ان تكون لو ان تكون لو ان تكون لو ان تكون لو ان تكون الثاني ان تكون لو ان تكون لو ان تكون لو ان تكون لو ان نجعل الكلمه كما هي يعني لو نقولها لا ها يقول لي لو لا لو ون, لو ون وكذلك كي كي بتشديد الأخير بس يعني مش نعمل حاجة الا تشديد الحرف الأخير يا شيخنا خلاص يا مولانا طيب ما بزاله ألف للتضعيف اه اي شيخنا ما دي الف للتضعيف وقلب المزيدة همزة يعني ما دي اي شيخنا ما بالفين يعني هتقلب الثانية همزة تخفيفا يعني فسبحان الله ما اللي حرف نف ضعفتها يعني كررت الالف مرتين فقلت ما بالفين يعني بس قلبت الايه الثانية الى همزة بيت ماء وده قد يلتبس الامر يا مولانا على بعض طلبة العلم يظن ان الماء الذي يشرب لا تصغير ماء النافية زي ما هذا بشره صح يا شيخنا تصغيرها نقول ايه ها؟ ماء اصبحت علم ايوه خلاص يا شيخنا مم. بالزائر ألف للتضعيف وقلب الآن مزيد همس إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك إذ لا يمكن نحن نأخذ بلا لأن الألف ساكن لا تقبل حركة صح شيخنا فكيف نضعفها نجيب ياء نجيب ألف بعده ولا تقلب إلى همس فلا يمكن تضعيفها يعني تكرار ال ال إلا بهذه الطريقة. لان لا يجوز انك تكرر الالف هيتجمع الفان ساكن صعب النطقية صح يا شخنة؟ طيب وتصغر تصغير ايه؟ دو وحي وماء وتصغر تصغير ايه؟ دو وحي وماء فيقال لوي وكيي وموي يا الشيخ لما قال لما لما صارت لو مش احنا كنا تصغيرها ايه تثبي كده لا وي لا وجن وكيئنا ايه كي يون. صح يا شيخنا ما احنا صغرناها بالطبعي مظبوط يا شيخنا ولا لانه ثنائي معتل المعتل الاخر فتصغيرها ان احنا انضعف مزبوطة مولانا لو تقول ايه لو وكي تقول ايه ها؟ يا سلام الان يا شخنة قال وتصغر تصغير دو وحين وماء فيقال لوي يعني في تصغير اخر ليها. كلمة لو سمعنا يا شخنة التصغير الم... المتعارف عليه عندهم هتقول ايه لون لو طيب لما صرت مشددة هتقول ايه مولان ها لو ويون وي لو وي انتبه للكلام الجميل ده يا شخص لو الفتحة كما هي في اول كلمة وتضعف الحرف الثالث فقط تقول لو ون او تقول ايه ها لو ويون وي اللي هو تصير الاصلي اللي هو تضم الحرف الاول تبتح الثاني بياء ساكنة للتصغير خلاص يا شخنة أيوة الظن كده واضح يا مولان طيب يبقى يب... يب... إذا بعد ما ضعفت ممكن تصغيرها يا مولان تصغير إيه مظبوط يا مولانة سمعنا يا شخنة يعني لما صارت لو وكي مشددات كنا لو وكي لما صارت مشددات سمعنا يا شخنا وعمله معاملة دو وحي اللي هو الحرف المشدد زي كلمه علي كده فهمت ازاي يعني مشدد يعني يعني اذا لما شددت عملت معاملة مشدد فمعامله مشدد هنفتح الادغام ده يعني نفك الادغام يعني فنقول في لو لهيه لو كده هنقول يا شيخنا لو وي أظنك كده واضح هذه المعنى يا شيخنا يقول لما صارت لو وكي مشددتان عومله معاملة دو وحي صح طب ولما صارت ماء على ماء اللي ما عنا فيه على ماء اللي بالتضعيف يعني مهما مات مضعفة أصلا ماء قال ابن الثاني همزه طيب يقول مويه. مويه. لك ان تقول لك ان تقول لك مويه تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك لأن أصلها من ان تقول إذا ان فرد إليها ان تقول عليها ان تقول لك صح تقول لك ان تقول لك ان تقول And tell والله Wallahu'ala wa'ala.